وَكُنْتُمْ أَزْوَاجٍ ثَلَاثَةٍ فَأَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُلَاءكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ نَعِيمٍ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من بعيد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 ممدودة وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا أترابا لأصحاب اليمين ثلث من الأولين وثلث من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا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 قل إن الأولين والآخرين لم جمعون إلى ميقاد يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم فما منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين الحمد لله رب العالمين وصلو عليه وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السابقون السابقون وهذه أعدى أصناف أعدى الأصناف وهؤلاء الذين سبقوا إلى الله عز وجل بالخيرات والسابقون السابقون أولئك المقربون والعموم هنا دلالة على أنهم سبقوا في كل ميدان تتسابق فيه النفوس الذكية فلذلك تعددت فيهم أقوال المفسرين فقال السودية هم السابقون إلى عديين وقال ابن عباس هم يوشع بنون سبق إلى موسى وصعب ومؤمن آل يسين سبق إلى عيسى وعلي ابن أبي طالب سبق إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا يسمونهم من التفسير بالمثال وبعضهم يقول هو هم أول الناس رواحا أو إلى المسجد وأولهم خروجا في سبيل الله وكل هذه الأقران صحيحة لأنهم سبقوا غيرهم إلى الله عز وجل فلذلك قربهم الله عز وجل منه كما كانوا سابقين في الدنيا لذا قال جل على أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين وذكرنا اختلاف الاختلاف المفسرين في قوله تعالى سلة من الأولين والسلة هي الجماعة الكثيرة من الناس من سللت الشيء إذا قطعته منه فيه فالسلة تطلق على الجماعة وعلى المجموعة وعلى الفرقة ولكنها كثيرة لأن الله جل وعلا قابلها مع قليل سلة من الأولين وقليل من الآخرين وذكرنا وجهين للعلماء الوجه الأول في هذه الآية بأن سلة من الأولين من الأمم السابقة يعني جماعة كثيرة من الأمم السابقة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقليل من هذه الأمة والقول الثاني بأن المقصودهم أوائل هذه الأمة وأو والقول الذي يترجح يعني في هذا هو القول الثاني وبأن المقصودهم يعني إذا كانوا إذا يعني لا يكون أبدا الأوائل من الأمم أولى من الأوائل من هذه الأمة لا يكون الأول من يعني لا يكون السابقون من الأمم أكثر من السابقين من هذه أمة لاعتبارات التي جاء ومنها كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يعني من أمت الجند سبعون ألفاً غير حساب حديث عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه فهذا لم يعني يعني لم يذكر عن غيرهم من يعني من الأمة فالصواب في هذه الأقوال هو القول الثاني وأن المقصود صلة من الأولين دائما أوائل كل أمة خير من أواخرها والأوائل هم أتباع وصل إذن يشمل الأوائل من كل أمة فالسابقون من كل أمة كثير من الأوائل وقليل من الأواخر وكذلك هذه الأمة كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في حديث بن الحسين رضي الله تعالى عنه فهذا هو القول الصائب في هذه في المسألة هو الذي اختاره الحافظ النجسي رحمه الله تعالى والطبع رحمه الله تعالى في تفسيره وهذا قول محكي قول الثاني محكي عن محمد بن سبين وعن الحسن محمد بن سبين يعني كان يقول كانوا يقولون أو يرجون أن يكون الجميع من هذه الأمة سلة من الأولين وسلة من الأخير طبعا لا يكون يعني يعني من هذه الأمة لا هو هنا الصيغة العموم تشمل الأمم كلها، ومنهم هذه أمة، فالأوائل من كل أمة السابقون منهم كثير، والأوائل هم أذباع الوصل، والوأوائل الأمم السابقون منهم قليل، كما قال الله جل وعلا: سلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم بقى... ثم يعني فصل الله جل وعلا في ثواب السابقين على صلّى موضونة. وصوه جمع سرير والسري هو الذي يجلس عليه، ويعني وووو يتكئ عليه. موضونة منسوجة يعني بالذهب واللآلء. موضونة أي منسوجة بالذهب واللآلء. فالوضع في كلام العرب هو بمعنى النسج. على صور موضونة يعني هذه صور يعني نسجت. يعني أقمشتها نسجت من الذهب ومن ومن الآل على الوجه الذي يعني طبعا هذا الذي يذكره الله جل وعلا كل ما خطر ببالك فالجنة بخلاف بالك لأن الله جل وعلا يقول فلا تعلم نفس ما أغفي لهم من قدرة أعين جزاء بما كانوا يعملون على صورهم موضون منسوجة بالذهب والآل صور عظيمة متكئين عليها متقابلين التكئين والاتكاء خلاف الجلوس الاتكاء كما كما في حديثنا بالسنة وكان متكئا فجلس الاتكاء في رح في الضجاع فهم كذلك وهذه جل يعني يعني طبيعة جلوس يعني أهل النعيم مش بيجلسوا على المقاعد هكذا لا هم في الضجاع متقابلين يعني لا يرى يعني يرى بعض وجوه بعضهم في وجوه بعض لا يمكن أبدا يكون في الجنة واحد ينظر إلى قف الآخر لا. هم يعني يعني على صعيد موضوعنا مرتقيين عليها أي مطاجين عليها متقابلين الوجوه متطلقيا في فرح وفي هناء وفي سعادة نعم عليه عليهم ولدان مخلدون ويعني ومن كلامتهم على الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا قيد لهم ولدان ولدان صغار يعني كما كما قال جل وعلا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون يعني اللؤلؤ في أصدافه طبعا اللؤلؤ يتلألأ لكن إذا أخرج من أصدافه فقد يحيق فقد يصب بعضه فقد يصب بعض التراب ونحو ذلك لكن عندما يكون في يعني المجنون اللي في أصداف يكون على أصف ما يكون كذلك هؤلاء يطوف عليهم ولدان مخلدون مخلدون على سن واحد لا يعني يعني لا يشوبون ولا تغيّون هم صغار ولدان خلقهم الله جل وعلا لخدمة آآ آآ السابقين آآ من أولياء الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون وكما قال جل وعلا في في صوت الإنسان إذا رأيتهم حاسبتهم لؤلؤا منصورة يعني هم يأخذون العين كما أن اللي قال إذا نظرت إليه أخذت عينك كذلك يعني هؤلاء الولدان المخلدون يعني يأخذون نظر العين إليهم إذا رأيتهم حاسبتهم لؤلؤا منصورة نشر بين الناس لأنهم كثير في الخدمة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباليقة وكأس من معيل الأكواب جمع كوب والكوب هو الذي ليس فيه يعني خرطوم ولا عوة لأنه لا فيه خرطوم ولا ع عوة والأباليق الأباليق لا الأباليق في خرطوم يعني مثل مثل باليق الشيء الأكواب مثل هذه لا فيها يعني خرطوم ولا فيها عروة تمسك منها وهذه الأكواب وأباريق التي لها خرطيم مثل مثل بريق الشاي وكذلك لها عروة يا تمسك منها وكأس من معين وكأس من معين الكأس في اللغة العرب لا يطلق عليه كأس إلا إذا كان ممتلئا لأنه إذا كان فريغاً من الشراب لا يسمى كأساً وإنما يسمى إناءاً فإذا امتلأ فيسمى كأساً وهذا لا يكون في كلام العرب عندما ترى الكأس والكأس المقصود بكأس الخمر لكن خمر الأخيرة تختلف عن خمر الدنيا لذا قال جل وعلا وكأس من معين من معين من عين جارية طبعاً الخمر في الدنيا لا تكون من الخمر الدنيا بتكون من زجاجات و... و... وتفرق هذه لا الخمر الجنة تكون من معين من عين جارية لا تنقطع من منها صفة هذه الخمر لأنها إذا ذكر الكأس فالمقصود به الخمر لكن خمر الأخير خلاف خمر الدنيا قال جل وعلا لا يصدعون عنها ولا ينزفون طبعا خمر الدنيا فيها أربع صفات فيها الصدع وفيها فيها الصداع وفيها الـ الـ السك وفيها القيء وفيها البول هذه صفات خمر الدنيا خمر الأخيرة منزهة عن كل ذلك لا يصدعون عنها لا يصيبون من الصداع منها ولا ينزفون ولا ينزفون ولا ولا تختل عقولهم ويعني ولا يسكون منها ليس فيها سك وإنما هي وإنما هي لزجة للشربين تعرف الناس في الدنيا بتور الخمر دول ناس الناس الفجرة هؤلاء الذين يشربون الخمر هو يتجرعها تجرعا هو لا يستطيع أن أن يعني يسيغها هو لا يستطيع أن يسيغها لا يستطيع هو يتجرعها تجرعا لأنها يعني أعزكم الله يعني قبيحة وخبيسة جدا فلذلك يضع معها إيه يضع مع أشياء تغير من طبيعة آآ آآ يعني آآ من شدتها أما خمر الأخيرة لا ليست هكذا يعني هو أهل, أهل الفجور في الدنيا معذبون بهذا يعذبوا بهذه الخمر الله في الدنيا هو ليس ينتشي منها ده هو بيعذب بها في الدنيا لو كانت لهم عقول والعجيب يقول هم النازل بتشعب الخمر دي والله أصلاً عندي هموم هم والله عندي هموم هم هم هم هم هم الخمول هذه تنسى هموما والحقيقة أن الخمر لا تنسى إلا الخمر تقتل عقله طب والهم ده طب تروح تعالج الهم انظر أسباب الهم وعالجه وأفضل علاج للهموم نتجع لله سبحانه وتعالى هو تستعين به وتستغفره وتدعوه نعم فأسف عنك هذا الذي فأسف عنك هذا على كل حال هذا من الشقاء ومن شيب الخمر في الدنيا كان حقا على الله يجد على أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة قيل وما طينة الخبال قال عصارة أهل النار الصديد الذي يسيره من أهل النار وجزاؤه من, من جنس العمل إذا الخمر الأخير منزهة عن صفات خمر الدنيا ليس لها من, من, من الدنيا إلا, إلا, إلا, إلا الإسم فقط بيضاء لذات نعم لا فيها غول ولا هم عنا ينزفون هنا يقول لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. والفاكهة هي التي اتفكتها بها. نعم وفاكهة مما يتخيرون معنى هذا أنه انهم يعرض عليهم اصناف من الفواكه. مش الولدان المخلدون بيطوفون عليهم بيطوفوا عليهم باصناف مع ان مع ان عندهم من الفواكه ودانية عليهم ظلالها. وذللت قطوفها تغييرا. مش اتفقنا ان ان ان من الأشجار الجنة هي موكلة بأولياء الله، نعم. حيث قام يوزلله قتوفه تزديلاً يعني هي بتراعي حاله حين يقوم يعني في متناول يده حين يتكئ في متناول يده لا يحتاج إلى أن يقوم من مجلسه ولا نحوزه ومع ذلك يعني يطوف عليهم ولدان والمخلدون بأكواب وأبايقه وكأس من معيمة هذا كنا في سورة الطول يتنزعون فيها كأسا للغوا فيها ولا, ولا تأثيم يتنازعون يعني تنازع ليس عن خصام وإنما في نوع من, من التدليل على بعض نوع من العناء يعني هذا يمسك كأس هذا في نوع من العناء نوع من السعادة والسرور بينهم فيتدللون يتدللوا بعضهم على بعض تنازع ممكن يكون عن خصام وهذا يكون في المتنحين أما تنازعون يتنازعون فيها في أهل الجنة في نوع من التدلل الهناء على بعضهم بعضا يهنا بعضهم بعضا فيضعبه يعني بذلك نعم لا يصدروا وفاكهة مما مما يتخيرون يعني طعوا عن الأصناف من الفواكه فتخير كل واحد منهم ما يريد هذا دل على كسرة المعروضات من الفواكه لذا قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتون ولحم طير مما يشتون أيضا ثم اشتهى شيء مش عن ذكرنا في سورة يونس دعوائهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فذكرنا في التفيدي تفسير هذه الآية بأن ولي الله إذا اشتهى شيئا مش هيقول لعطيني كذا ولا ولم نحن كذا قلنا يقول سبحانك اللهم فيخفر فالذي اشتهى يأتي أمامه فإذا يعني أكل منه ودعوهم فيها سبحانه الله وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوهم بعد أن يأكلوا يشعروا الحمد لله أنا الحمد لله رب العالمين ولحم طيب مما مما يشتهون وتقديم الفاكهة هنا على اللحم وفاكهة مما يتخيرون لحم طيب مما يشتهون والله جل وعلا لا يقدم شيئا إلا إذا كانوا مستحقا للتقديم هم لا يأكلون عن جوع يعني هم في الدنيا هم في انت في الدنيا انت قد تأكل عن جوع وفي الجوع ي يهاجمك وهجوم الجوع صعب لكن في الجنة ليس مش لا يعني الأهم فيها ولا نصب ولا ولا شيء من ذلك هم هم ي فيها بالطعام والشراب لكن لا يصيبون فيها ضمء إن لك ألا تجوع فيها ولا تعمر وأنك لا تضمئ فيها ولا تضحى تعجب أن إن, إن, أن إن من أنظمة ال ال الصحيحة جدا في الطعام إن الفاكهة تقدم على الطعام وليس بعض الطعام كما يعتقد إل إل إياك شيء يعني إذا إذا سرت على نظام غذائي يضعون لك متخصصون فيقولون لك ابدأ ببسماتين من من الفاكهة قبل طعام كوب من الزبادي وصمطيني من من الفاكهة ثم سم كل بعد ذلك لي لأنك لما تأكل الزبادي مع العسل والوصماتين من الفاكهة بطنك يحدث فيها نوع من الأمثلة إذا ما من الطعام الباقي خليك وهذا من من أنفع الأنظمة التي ينتفع بها يعني الموضوع فلما ترجع إلى القرآن طيب أن الله جل وعلا قدم الفاكهة على على على اللحم فاكهة مما تقيهون ولحم طيب مما يشتهون ومع الطعام والشراب واللذة والهناء ولذة الخمر الأخير التي ليس فيها سكر ولا يصدعون عنها ولا يصيبون ولا تختار عقولهم ولا نعجبهم من ذلك تبقى يبقى شيء هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ كما قال المسلم لما الدنيا متاع وخير ومتاعيها المرأة الصالحة لذا قالت جلوانا وحور نين وحور جن وحواء فتح الحاء وليس بضم الحاء كنت قد يعني قلت يا حوراء يعني حوراء فنبهني ان بعض اخواني فهي بفتح الحاء يبقى حوراء وحور عين والحور عين يعني يعني اهل الجنه عين واسعات العيون وسميت بحوراء لانه لانه يحار فيها الضرف لجمالها وبهائها ويعني نقائها وصفائها وحور عين واسعة العيون وقيل حور عين هم شدة سواد العين في شدة بياضين شدة السواد في شدة البياض وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون احنا مر علينا اللؤلؤ المكنون يعني هي يعني في صفاء نساء اهل الجنة صفاء الحور العين اللؤلؤ المكنون اللؤلؤ الموجود في قصنا وهذا أصفا ما يكون من اللؤلؤ ولذلك كما قال النبي, النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن في الجنة يعني خيمة له فيها أهل يطوفوا عليهن لا يرى بعضهن بعضا يرى مخ ساقها من وراء اللحم يعني هي تختلف عن سائر الدنيا سائر الدنيا فيهم الحيض وفيهم النفاس اللحم ذلك و ويصبهم من العواء لكن النساء الآخرة يعني وووولوهم في أزواج مطهرة من ال من الحيض ووونحو ذلك مما يصيب نساء الدنيا كمثال اللؤلؤ المجنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء من من جنس العمل كما كانوا سابقين في في الدنيا إلى الله جل وعلا بالخيرات كذلك كافأهم الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى إذ كما قال جل وعلا إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البظ وحيم وسبحانه تعالى الكريم الجواد البظ الرحيم سبحانه تعالى جزاء بما كانوا يعملون بما هنا الباء هنا سببية بما كانوا يعملون قد تكون هنا ما مصدرية أي جزاء بعملهم وقد تكون بما كانوا يعملون بالذي كانوا يعملون ما هنا بمعنى الـ الـ الـ الاسم الموصول. كانوا يعملون معناه أنه كانوا مدومين على الأعمال الصالحات فاستعمل كانوا استعمل الفعل المضارع الذي يدلك على أنهم كانوا مدومين على على الصالحات وعن من تلوة وعلى انتلاوة القرآن وذكره جل وعلا الصلاة بالليل كما قال جلو إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قديرا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيما جنة يا باب الطيبين لا يسمعون فيها لغوا واللغو هو الكلام الباطل الذي لا فائدة فيه والذي لا نفع فيه نعم فهؤلاء منزهون عن كل ذلك لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ولا كلمة فيها اسم تأثيما يعني كلام يأثم بها صاحبها نعم الا قيلا سلاما سلاما طيب كيف استثنى إلا قيلاً سلاماً سلاماً لماذا؟ لأن, لأنه لأن الله جد على يسلم عليه سلاماً قولاً من رب الرحيم يعني سلام قاله قولاً ولأن الملائكة تسلم عليه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما أصبعتم فنعم عقب ويسلم بعضهم على بعض تحيتهم فيها سلام إذا لا يصنعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما الجنة يدار السلام، نعم؟ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي مي شاء إلى صلاة المستقيم. الاستثناء هنا يقول علماء هنا الاستثناء مقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى من المستثنى من هو اللغ والتأثي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ولكن يقال سلاما سلاما إذا المشتنة هنا مشتنة مقطعة لأن المشتنة إذا كان من غير جنس المشتنة منو فايكون مشتنة مقطعا بمعنى لكن أي ولكن يسمعون سلاما سلاما سلاما سلاما معناها التأكيد لل يعني يعني ال ال السالمة الثانية تأكيد للسلام الأول مؤكد يعني من من التأكيد اللفظي وأصحاب اليمين هم أصحاب اليمين، وهذه يا الصوف الثاني يعني في في يعني في المرتبة طبعا يا المقامون يشملهم يشمل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين يشمل الأنبياء والصدقين والشهداء والصالحين يعني الله جل وعلا يقول وما يطيع الله والرسول فأولئك معلمين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين طبعاً المقاربون بينهم تفاوت عظيم يعني هم لهم لهم درجة في الجنة لكن في هذه الدرجة أيضاً هم هم ت فيها أن فيهم الأنبياء والصدقين والشهداء والصالحين حسماً أولئك رفيقون طب كيف يعني كما يعني جاء عربيٌ حيث صل الله عليه وسلم جاء يعني يعني يعني, يعني, يعني عربي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله إني يعني, يعني وكان الصحابة يحبون العرب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يستحيون من من كثر السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل النبي صلى الله عليه وسلم يحب القوم ولما يلحق الماء يحب القوم ولما يلحق بي. مش أرضي يبلغ عملهم لكنه يحبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الماء مع من أحب. قال مره مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه فما فيح المسلمون بشيء فرحهم بهذه الكلمة. قال من مع من أحب. ثم قال أنس فأنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. نعم. ونحن الحمد لله الحمد نحب الله جل وعلا ونحب أنبياء الله جل وعلا ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والناس يمع الخلفاء الرشيدين والعشر المبشرين وسائل المهاجرين والأنصاص الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم في زموتهم فالموت مع من أعب لذا قال جل وعلا وما يدعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أصحاب اليمين هم أصحاب الميمنة وهؤلاء هم الأبرار وهم المقتصدون الذين اقتصوا على أداء الواجبات لكن السابقين لم يقتصوا على أداء الواجبات وإنما تقربوا إلى الله جل وعلا بالفرائد واشتهدوا في أداء موافل بعد الفرائد وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين هذا أسلوب من أساليب القآن للتعجيب أي شيء وأي كمال وأي درجة يعني يعني يعني يكون فيها هؤلاء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين كما قال جل وعلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة تفخيم وتعجيب لحالهم في سدر مخضوط والسدر هي شجرة النبق. وهذه الشجرة هي صبغها جيد جداً، لكن لكن يحيط بسماءها كثير من الشوك. لماذا في الدنيا؟ لماذا يكون الشوك حول السماء بناء الدنيا حتى تمنعها من الحشرات، حتى تمنعها من الآفات والحشرات، ونحو ذلك لا تتسلط على السماء فهي في الدنيا هكذا. لكن في الجنة ليس فيها شيء من هذا، لذا قال جل وعلا في سدر مخدود خضد الله جل وعلا شوكا لما فقط اجتماع يعني عافقت بخلاف الدنيا، لأنه ليس في الدنيا، ليس في الجنة لا عشرات ولا أفد ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا, ولا, ولا في سدر مخدود خضد الله شوكا يعني ليس هناك أزال الله جل وعلا منها الشوك الذي هو يعني يعني مسيره في الدنيا وطلح منضوض والطلح أقوال المفسرين أنه السماء منضد يعني مركب بعضه على بعض. أنت شوفت مثلا شجر الممس الموزي, الموزي ب بعضه على بعض. فالبعض هنا من المفسرين يقول الطلح وشجر الموز بعضه على بعض هكذا يعني منضد يعني يعني بعضه فوق بعض أو الطلح هو عموما وطلح المنضد السماء بعضها فوق بعض يعني عنقيد مش فقط يعني شيء واحد لا هي بعضها يركب على بعض وهذا معنى طرح منبوض يعني بعضه فوق بعض وظل ممدود وظل ممدود الإمام البخاري يعني يعني في تفسيري يوري في هذه الأيام الحديث أنسا رضي الله عنه إن في الجنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة شجرة يسير الواكب في ظلها مئة عام لا يقطعها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اقراؤ ان شئتم وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب مسكوب اسمه مسكوب اسم مفعول من سكب الماء اذا صبه بكفه وهذا يدل على ان انهار الجنة الطبيعة الانهار في الدنيا انها انها تجري في في اخديد. ماذا كده? ما بتجريش على الارض هكذا. الانهار في في الدنيا بتجري في في ايه? في جمع اخدود يعني في حفظ كبيرة. ما في هكذا طبيعة الانهار. انهار الجنة ليست هكذا. انهار الجنة تجري على الارض. لا تجري في اخديد. ولذلك اقوال المفسرين في قول تعالى وماء النسكوب أنها أن أن نهار لا تجري في أخاديد يعني في مسارات لها لا هي تجري في الجميع ليس لها حيثما أرادوها وحيثما شاؤوها وجدوها لذا قال الجندب على عين يشرب بها عباد الله يفجونا تفجيرا نحن قلنا أنها أنها مأمورت بأمرهم حيث أرادوا أن يفجوا في أي مكان تفجوا هي هي مأمورت بأ بأمرهم تأتموا بأمه. إذاً وماء مسكوب ماء لا يجري فيه أخاديد وهذا خلاف النهار الدنيا. النهار الدنيا لابد يكون فيه مسارات لهذا الماء. في الجنة الماء أينما أرادوا وحيث ما شاءوا وجد الماء. وماء إذا قالوا ماء مسكوب وفاكهة كثيرة من أنواع الفواكه مما لا يعلمه إلا الله لا مقطوعة ولا ممنوعة. وهذا أصفه وهذا أشد شيء تشاهين نفس، لهي مقطوعة والهي مموعة هي على الشجر والشجر من ذهب والسماء فيها. مش النبي صلى الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما يعني الشجر من الجنة والمقاعد الشجر من ذهب والمقاعد من ذهب وكل شيء والأواني من ذهب والملاعق من ذهب. وجنتان من فضة آنيتهم وما فيهما بين قوم وبين أن ينزلوا إلى ربيم إلا بداء الكبرياء على وجه في جنات عدده وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة فيها وجهان من التفسير الفرش اللي يقف في جمع في رش المقاعد مرفوعة هم مرفوعة هنا لم يذكر الله جل وعلا هو تبلك أنت حين يذكر الله جل وعلا أمر نعم فالرفع اللي عندك الذي يذكره الله جل وعلا بخلاف بخلاف المتعيد ولذلك السلف يقوله فورش المرفوعة يتفعوها كما بين السماء والأرض كيف ذلك هي تتواضع لهم ثم تتفعوا به يعني المجلس عليها تتواضع له إذا جلس عليها اتفعوا به وفورش المرفوعة هذا الوجه الأول الوجه الثاني ان المقصود بالفرش النساء حصل هي الفرش هذه هي من لوازم وجود النساء فالوجه الثاني بان الفرش هنا هي المقصود بها النساء لان المرأة تفترش يعني كما قال جهول الذي خلهاكم من نفس واعلة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تبشاها حملت حملاً خفيفاً فمرض به فهذا الوجه الثاني طيب وفوش المرفوعة طبعاً هو اللي فصّوا الآية بالوجه الثاني فصّوها بلازم الآية. فصوا يعني فصوا الآية بلازمها الوفي وفوج المضفوعة إن أنشأناهن إن شاء الضمير هنا عاد على ماذا إن أنشأناهن على على نساء هن جن إن أنشأناهن إن شاء طيب هل عاد الضمير على غير مذكور لو قلنا إن الفوش جمعه في رش يبقى عاد الضمير على غير مذكور ولا لا صحيح لأن لأن الفوش حازم منها إيه إذن من وجود النساء، ومش هالمفروض، ليس هناك عذب في الجنة، وهينام على على فراش الفؤاد ليس هناك عذب في الجنة، ليس في الجنة عذب. إذن إذن الضمير على ال على الوجه الأول بأن الفوع جمع في اللي هي الذي ينام عليه يبقى حيلزم منها وجود النساء معه، لذلك قال جل وعلا إن أنشأنهن إن شاء. لذا قال جل هم وأزواجهن في ظلال على الآرك متكئون. لهم فيها فاكهه ولهم ما يطعم ان انشانا على الوجه الثاني يبقى عاد الضمير على أن الفوشه دي هي النساء المقصود بها النساء يبقى الضمير عاد على ايه عاد على عاد على المقصود ان انشانا هن انشاء اي أعاد الله عز وجل ان شاء. يعني يعني طبعًا النساء الدنيا كان فيهم من العجائز ومنهم ال... ومنهم الدميمة ومنهم القبيحة فيعيد الله جذو على إن شاء يعني إن شاءهن موضع ثانية نعم على الصفة التي تناسب الجنة إن إن شاءهن إن شاء فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا يعني صيّرناهن أبكارا ومعنى هذا أنها على الدوام بك بكمل واحدة في الدنيا، لكن لكن بعد ذلك لا تكونوا بكمل، تكونوا سيئاً، لا. في الجنة هي دائما بكمل. لذا قال الجل على فجع أنهن أبكار، وطبعاً البكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجابي ابن عبد الله رضي الله عنهما. هل هل هل هل بكمل تلعبها وتلعبك؟ فالبكمل خلاف السيب، فها فنسأل الجنة فجع أنهن أبكار عرباً الثرابة، عرباً جمع عروب. والمرأة العروب هي المرأة المتحببة لزوجها نعم. عربا أترابا يعني جمع عروب وهي المتحبب وهن المتحببات لأزواجهن أترابا جمع ترب على سن واحد وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يدخلون جنة على صورة أبيهم آدم ستون زواعا في السماء عفتون زواعا يعني يعني عمار عشرين دور أكثر يعني طول الـ طول أولي لله في الجنة ستون جواعن في السماء وهذا سبب في الصحيح على صورة آدم أن الخلق من آدم إلى إلى اليوم تنقص لكنهم يدخلون الجنة على الجنة على صورة أبيم آدم عليه السلام ستون جواعن في السماء فجعلنا فجعلناهن بكاء وطبعا واضح في غير الصحيح أنهم على سن ثلاث وثلاثين سنة 33 سماء وهذا عند عند أهل السنين فجعلنا هنا مكوا عنبًا لأصحاب اليمين سلة من الأولين هنا يقول سلة من الأولين وسلة من الآخرين فالسابقين قال ايه قال سلة من الأولين يعني دائمًا أوائل الأمم السابقون فيهم كثير وأواخر الأمم السابقون منهم قليل أما أصحاب اليمين سلة من الأولين يتعاوض البعض هذه الدرجة الثانية سلة من الأولين وسلة من الآخرين من الآخرين طبعا أنت لو تأملت لو تأملت الصفة السابقين مختلفة تماما ما عده الله جل وعلا حتى في النساء حتى في يعني درجات السابقين تختلف عن درجات أصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين والصلاة والسلام على النبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين